بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين آ م ن و ا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم, أن تحبط أعمالكم وانتم لا تشعرون إ ن الذين يغضون أ ص و ا ت ه م عند رسول الله أ و ل ئ ك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم م غ ف ر ة و أ ج ر عظيم إ ن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ ك ث ر ه م لا يعقلون و ل و أ ن ه م ص ب ر و ا حتى تخرج إ ل ي ه م ل ك ا ن خ ي ر ا ل ه م و ا ل ل ه غ ف و ر ر ح ي م ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن ن آ م و ا إن ج ا ء ك م فاسق ف بنبأ ب ت ي ن و ا ه ي ي ص م و س و ج ه ا ل ة ف ت ص ب ح و ا ع ل ى ما ف ع ل ت م ن ا د م ي ن و ع ل م و ا أن فيكم ر س و ل ا ل ل لو ه م ي كثير من ا ل أ م ر لعندتم ولكن الله حبب إليكم ا ل ح س ن قلوبكم وكره ك إ ل ي موسوعه الكفر ا ل ف ق و ا ل ص ي ا ن أولئك م ا ل ر ا ش د و ن ا ب ل م س ا للعلوم ه و ن م ا ل ل ا س ل ي م ح ك ي ه فان م ا فإن بغت إ ح د ا ه م ا على ا ل أ خ ر ى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى أ م ر الله فإن ف إ ن ف ا ف أ ص ل ح و ا بينهما بالعدل واقسطوا إ ن الله يحب المقسطين إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة ف أ ص ل ح و ا بين أ خ و ي ك م واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا م ن ه م ولا تلمزوا أ ن ف س ك م ولا تنابزوا ب ل ا ا ل ق ا ب بيس الاسم الفسوق بعد ا ل إ ي م ا ن ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اجتنبوا كثيرا من الظن إن ب ع ض ا ل ظ ن إثم و ل ا تجسسوا و ل ا ي غ ل ب ع ض ك م ب ع ض ا ل ا س ل ا م أحدكم ويأكل ل ح موسوعه أخيه ميتا النابلسي ه للعلوم ي ا أيها ا ل ن ا س إنا خ ل ق ن ا ك م من ذكر وأنثى ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا و ل موسوعه ا ل ي م ا ن في ق ل و ب ك م وإن ل س ي ع ا للعلوم الاسلاميه اسماء الله غفور ل ح ي م ى إ ن م ا المؤمنون الذين آ م ن و ا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م في سبيل الله أ و ل ئ ك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين إ ن الله يعلم غيب السماوات و ا ل أ ر ض والله بصير بما تعملون